え ل ا س ل ا ي ي ف ج ر أ م、yes. ا م ه ا يسال ايام يوم ا ل ق ي ا م لا m o u من يريد ل ل ا ن س ا ن ليفجو اماما لا اقسم بالأسف Oh, you Bye. <laughs> ب <تصفيق> لا ل إ ن س ا ن ى ان م تصيرت ولو القمع you you、yeah. yeah. فتشاق بالساق إ ل ى ربك يومئذ المشاق فلا صدق ولا صلي ولكنك ذ ب وتولث ثم ذهب ا ل ا 「おじいで ك فاوج